وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَلَمْ تَكُونُوا وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِرُونَ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 قل هل من شركائكم مي يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أَفَمَيْ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعَ أَمْ من لَا يَهْدِي إلَّا أَيْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قل إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ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 إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَا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 فَرَمَا الْقَوْمَ قَالُوا مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظل على سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 ولا قد بوا أن بني إسرائيل مبواء صدقين ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدُو مِنْ ذُو الْلَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُوُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٍ فَضْلٍ